فأمضوا به إلى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الإفرنج فليختر منهن واحدة بالعشرة دنانير التي بقيت له فلما فتح الدار رأيت صاحبة الإفرنجية فأخذتها فلما مضيت بها إلى بيتي قلت لها تعرفينني قالت لا